وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرم رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما نودق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا